فَلَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَثَصْفُفٌ فِي الْأُولَى صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ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 إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ